والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا وليإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنَّكُم أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ لَأَنَّكُم أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ بأسه بينهم شديد بأسه بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم طول لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذقون لا امرهم ذاقوا وبان امرهم ولهم عذاب اليم كان مثل الشيطان اذ قال للانسان اذ قال له ان سالت قر فلما كفر قال اني بريء منك قال اني, بريء منك إني أخاف الله رب العالمين